وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ ربنا رَبَّنَا استكبروا اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا يوم يَوْمَ لا بشرى لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا جعلناه فجعلناه هباء أمم ثراء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر خير تشفق السماء بالغمام، ويوم Oh, <laughs> يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا, يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن يا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 كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه, ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق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 فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمًا نُوحِي لَمَّا كَفَرُوا سُلَى أَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً واعتذنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا لا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك الا هزواء اهذا الذي بعث الله بشرا هذا الذي بعث الله رسولا انكاد كَادَ لَيُضِلُّنَا عن الهدى لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا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 جعل بينهما برزخ وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشراً وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 إلا من شاء أي يتخذ إلى ربي سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد وكفى به, بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. سميع الله من من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها وطمعت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها وخرقت السبع الطباق قد عوات فسمعها يا من يجود على عبده بالنوار قبل السؤال ويغفر لمن, تاب ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الحصى والثرى والرمال يا من بابه مناخ الآمن احط الاوزار يا من بسط العباد اليه الايدي بالذل والضراعه وتضرعوا اليه بالانكسار في هذه الساعه الهنا اي منقطع اليك فلم تصله أيُّ داعٍ دعاك فلم تجِبه أنت الذي دللت بجودك عليك وأطلقت ألسنة السائلين إليك إلهنا وسيدنا ومولانا عليك نتوكل في حاجاتنا وإليك نتوسل في مهماتنا لا نعرف غيرك فندعوه ولا نؤمن سواك فنرجوه أنت إله الأولين والآخرين وجامع الخلق لميطات يوم الدين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين غير خزايا ولا مفتونين وضعت لك رقابنا وفاضت لك عبراتنا وذلت لك جسامنا ورغمت لك عنوفنا لا تجعلنا بدعائك أشقيا لا تجعلنا بدعائك أشقيا كن بنا رؤوفا رحيما يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه يا من لا يخيب من دعاه يا من لا يخيب من دعاه من الدارين مناه إلهنا إنك عفو تحب العفو فعفو عنا إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم الحب العفو فاعفو عنا إلهنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا اللهم ارحمنا وارحم والدينا إذا درس قبرنا وانقطع ذكرنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم زورنا زائر اللهم ارحمنا إذا ورانا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب اللهم ارحمنا إذا بلغت التراب والتفت الساق بالساق وحملنا على الأعناق ربنا يومئذ المساق، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقه عذاب. اللهم آنسنا في وحدتنا وآنسنا في وحشتنا وآنسنا في غربتنا اللهم ارحمنا فنحن فقراء إلى رحماتك وأنت غني عن عذابنا وأنت غني عن عذابنا اللهم احشرنا مع المتقين اللهم احشرنا مع المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وبشرنا بروح وريحان وجنة عين الله قلنا من مواطن الدود وضيق اليحود إلى جناتك جنات الخلود إلهنا ارحمنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض ولا تخسنا يوم يبعثون ولا يوم يبعثون واخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل بالحسنات ميزاننا وثبت على الصراط اقدامنا وادخلنا في اعلى الجنان في جوار نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان يا قوي يا رحمن اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم كن مع اخواننا المستضعفين والمسلمين في كل مكان اللهم او طريدهم اللهم أطعم جائعهم اللهم أمن خائفهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم امنا في الأوطان والدور اللهم جعل هذا بلدا آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم يا ربنا وفق عبدك سمان لكل خير وبر وإحسان يا رب العالمين اللهم من يحفظون ديننا وأمننا فاحفظهم من يحرسون أمننا وديننا فاحرسهم واخلف عليهم خيرا يا الله